لِلَّهِ وَمَنْ الرَّحِيم وَالْأَرْي إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْر إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا آتي وتوافوا بالحق وتوافوا بالقوم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للذي ما زال و ما زال ان جمع ما وعدده يعلم ان ما له كلا في وما كما نار الله لا يوم بما فيه القاسم هو ما انكم الكمال عصمتونه الله ilmu qad الَّذِي تَمَنَّى لَهُ الْأَفِ اذا إِنَّ عَلَيْهِم مُصْطَدَفٌ فِي بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ